فهو حرام للخبر ولأن, ف... ولأن فيه تضييقا على المسلمين إذ لو ترك الجالب بيع متاعه باعه برخص فإذا تولاه الحاضر لم يبعه برخص وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله لا يبع حاضر لباد دعنا الناس يرزق الله بعضهم من بعض قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وبيع الحاضر للبادي هو أن يخرج الحاضر إلى جلاب السلع هذا الفصل تحت الباب السابق الذي مر علينا باب بيع النج والتلقي وبيع حاضر لباد وبيعه على بيع اخيه والعينه تقدم لنا بيع النج والتلقي والان في بيع الحاضر للباد وذلك بان يخرج الحاضر الى جلاب السلع يعني البادي الاصل فيه ساكن الباديه لكن المراد هنا هو القادم من خارج البلد يريد بيع سلعته وبيع الحاضر للباد يخرج الحاضر ويتلقى القادم لبيع سلعته فيقول له سلمني سلعتك أبيعها لك شيئا فشيئا أو أبيعها لك بسعر أغلى ثم البادي يسلمه السلعة لهذا هذا يحرم عليه أن يعرض هذا العرض على البادي لما؟ لأن فيه تضييقا على الناس كما تقدم لنا الغالب أن البادي يحضر سلعته ليبيعها بما يتيسر ويأخذ القيمة ويشتري بها ما يحتاجه من متاع وطعام وغيرها فهو في الغالب لا يستقصي إذا كانت السلعة تساوي عشرة قد يبيعها بثمانية من أجل أن يستلم دراهمه ويأخذ حاجته وينصرف إلى أهله فإذا جاءه الحاضر وقال دع سلعتك عندي وأنا أبيعها لك بأكثر مما تبيع أنت هذا في تضييق على الناس وفيه مصلحة خاصة لفرد لكن في تضييق على الناس والعادة أن الناس يحرصون على الشراء من الأول ما يقدم من المرء حينما يقدم لأنه يريد البيع بما تيسر وينصرف وجرت العادة عند الناس أنهم إذا وجدوا قادم بيع السلعه ما يذهبون إلى أهل الذكاكين والمحلات يعرفون أن مثل هذا بيعه أرخص فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الحاضر أن يعرض البيع للبادي يقول دعها عندي وأنا أبيعها تدريجيا أو أبيعها في وقت غير هذا الوقت أو نحو ذلك لما في هذا من التضييق وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يبع فاللام هذه ناهية لا يبع حاضر لباد دعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض نعم. وعنه لا بأس به وحمل الخبر على أنه اختص بأول الإسلام لما كان عليهم من الضيق والمذهب الأول للخبر والمعنى وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا بأس بهذا قيب ماذا نقول في الحديث قالوا الحديث هذا في صدر الاسلام لما كان الناس في ضيق وحاجه ولما وسع الله عليهم لا حرج في هذا يقول والمذهب الاول يعني هو المذهب وهو الصحيح لانه اخذ بالحديث وكل ما اعتمد المسلم في قوله او حكمه او فعله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا افضل ما يكون له ولا يلتمس تعليلات ويترك السنة نعم قال اصحابنا انما يحرم بشروط خمسة احدها قال اصحابنا يعني اهل المذهب علماء الحنابلة نعم إنما يحرم بيع الحاضر للباد إذا جتمعت شروط خمسة نعم أحدها أن يكون الحاضر قصد البادي ليتولى ذلك أحدها أن يكون الحاضر المقيم قصد البادي ليتولى ذلك اما اذا جاء البادي بسلعته الى صاحب المحل وقال معي هذه الاحمال او هذه الاطعمه او هذه الامتعه اريد ان اضعها عندك لتبيعها فلا يقول له صاحب المحل لا انا ما اتولى بيعها يحرم عليك لا لا يحرم عليك في هذه الحال ما دام انه هو الذي جاءك فلا حرام حينئذ نعم الثاني ان يكون البادي جاهلا بالسعر قالوا الشرط الثاني ان يكون البادي ما يعرف الاسعار جاهل بالسعر اما اذا كان البادي حاذق بالسعر مثل الحاضر فلا فرق بينهما نعم لانه اذا كان عالما به فهو كالحاضر ما في فرق بينهم نعم الثالث ان يكون جلب السلعة لبيعها فان جلبها ليدخرها فلا ضرر على الناس في بيع الحاضر له الشرط الثالث ان يكون البادي احضر سلعته ليبيعها بالوقت الحاضر ومعروف ان هذا البادي لا محل له ولا يريد ادخار السلعه وانما يريد ان يبيعها الان فيقول نقول يحرم على الحاضر ان يقول له ابيع لك اما اذا عرف ان البادي له محلات فلا حرج على الحاضر ان يعرض عليه حينئذ ان يبيع عليه لانه ما احضرها ليبيعها في الحال وانما احضرها ليخزنها فجاءه الحاضر وقال أعطني بعض سلعتك أتولى بيعها فلا بأس نعم. ذكر الخراقي هذه الثلاثة ذكر الخراقي رحمه الله هذه الثلاثة وهي أن يقصد البادي ال وأن يقصد الحاضر البادي يعني هو الحاضر يتعمد ويذهب إلى البادي ويعرض عليه الثاني أن يكون البادي جاهل أما إذا كان البادي ساكن البادية عالم بالسعر فلا فرق بينه وبين الحاضر الثالث أن يكون جلب السلعة ليبيعها أما إذا كان البادي أحضر السلعة ليخزنها فجاءه الحاضر وقال أنا أتولى بيعها فلا بأس حينئذ نعم وذكر القاضي شرطين آخرين ذكر القاضي أبو يعلى رحمه الله شرطين آخرين أن يقصد بيعها بسعر يومها ويتضرر الناس بتأخير بيعها الشرط الرابع أن يكون البادي قصد بيعها بسعر يومها ما قصد الانتظار أما إذا قصد الانتظار فهو الحاضر سواء لكن جاء لي بيع فجاءه الحاضر كالمتطوع وقال خلها عندي انا اتولى بيعها الشرط الخامس ان يتضرر الناس بالتأخير اما اذا كانت السلع متوفرة سواء بيعت اليوم او بيعت بعد فترة لا حاجة في الناس ملحة لهذا فلا بأس أن يقصد الحاضر البادي ليبيع له سلعته لأن الناس في غنى عنها نعم أن يقصد ببيعها أن يقصد بيعها بسعر يومها ويتضرر الناس بتأخير بيعه نعم فإذا اجتمعت هذه الشروط فالبيع باطل للنهي عنه إذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة فالبيع حينئذ باطل للنهي عنه وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن البيع ليس بباطل وإنما هو صحيح لكنه محرم نعم. وعنه أنه صحيح لأن النهي عنه لمعنى في غيره لما يلحق الناس من الضرر فأنا شراء الحاضر للباد فصحيح لأنه لا ضيق على الناس فيه شراء الحاضر للبادي يعني كأن يدخل البادي ليشتري فيأتيه الحاضر ويقول أنا أشتري لك ما هي السلع الذي تريدها أنا أشتريها لك حتى لا يزاد عليك في القيمة هذا لا بأس به نعم واذا شرع ما يدفع به الضرر على اهل المصر لا يلزم شروع ما يتضرر به, به اهل البدو فان الخلق في نظر الشارع على السواء لا شك ان شراء الحاضر للبادي فيه مصلحة للبادي لان البادي اذا اشترى بنفسه قد يغلب وقد يأخذ السلعة بغلاء. فما كما منع بيع الحاضر للبادي لأن في هذا ضرر على أهل السوق فلا يشرع أن يمنع الحاضر أن, أن يشتري للبادي لأن في شراء البادي مضره عليه. ولا مصلحة لأهل السوق لأن حاجته يسيرة فلا يمنع من شراء الحاضر للبادي لأن في هذا مصلحة للبادي نعم. فصل وأما البيع على بيع أخيه فهو أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار انا ابيعك مثله بدون هذا السعر او اجود من هذا او اجود منه بهذا الثمن فيفسخ العقد ويشتري سلعته فيحرم للخبر واما البيع على بيع اخيه ومن البيوع المحرمة فهو ان يقول لمن اشترى سلعة انت مثلا اشتريت سلعة بعشرة من صاحب الدكان جاء صاحب دكان آخر وقال لك وأنت لا تزال في ما تفرقت أو في مدة خيار أو تفرقت ما لكن في مدة خيار أو واقف امام المحل قال لا تأخذ هذه السلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بثمانية مثلا او انا اعطيك صناعه اجود من هذه بكثير بعشرة لما تشتري هذه الصناعه الرديئه بعشرة وانا اعطيك صناعه جيدة بعشرة هذا من البيع على بيع اخيه ويحرم لان في هذا اغار للصدور واجاد للبغضى والشحنه بين المسلمين وما دام الرجل اشترى من اخيه فدعه نعم. ولأن فيه إفسادا وإن جاشا وإن فسخ البيع واشترى سلعته فالشراء باطل للنهي عنه لأنه منهي عن أن يبيع المسلم على بيع أخيه وشراءه على شراء أخيه كبيعه على بيعه مثله سواء بسواء يعني افسد المشتري او افسد البائع فمثلا شراءه على شراء اخيه انت رايت جالب مثلا فاشتريت منه السلعه بعشره فجاء اخر وقال كيف تبيع هذه السلعه يقوله للبائع كيف تبيع هذه السلعة بعشرة انا اشتريها منك باثني عشر لا تبيع على هذا الرجل بعشرة فهذا شراء على شراءه انت اشتريت وهذا جاء ليشتري على شرائك باكثر مما اشتريت وهذا يضر بالمشتري كما ان الاول يضر بالبائع ويحتمل أن البيع صحيح لأن النهي لمعنى في غير العقد ويحتمل أن البيع يكون حين صحيح لكنه منهي عنه والمشتري على شراء أخيه آثم نعم. فصل فأما سومته على سوم أخيه فينظر فيه فإن كان البائع أنعمى ان عمل المشتري بالبيع بثمن معلوم حرم على غيره سومه لما رواه ريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسوم الرجل على سوم أخيه رواه مسلم فاما السوم على سوم اخيه فينظر ينظر فيه يختلف اذا كان الرجل عارض السلعه يقول من يشتري قال واحد اشتريها بعشرة وهي معروضة لا تزال فهل يحرم على الآخر أن يقول اشتريها بإحدى عشر لا لأن هذا عارض للسلعه السلعة الآن متى يحرم السوم على سوم أخيه إذا سامها المرء قال بعشرة ثم رؤيا كان البائع اراد البيع توجه للبيع فياتي اخر ويقول لا لا لا لا تبع انا ازيدك هذا ما يجوز لان في هذا اضرار بالمشتري وما تم البيع لكن البائع انعم للمشتري يعني كانه اعطاه الجواب بأنه سيبيع رأى منه الميل والرغبة في البيع فلا تتدخل لكن إذا كان الرجل يقول من يزيد فزد ولا حرج كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة نعم. وإن لم ينعم له جاز سومها لما روى أنس أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشدة والجهد الجهد, الجهد الذي هو الجوع فقال له ما بقي لك شيء قال بلى قدح وحلس فأتاه بهما فقال فقال من يبتاعهما فقال رجل انا ابتاعهما بدرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم فاعطاه رجل درهمين فباعهما منه قال الترمذي هذا حديث حسن ولان فاطمه بنت قيس ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ان معاويه وابا جهم خطباها فامرها ان تنكح اسامه متفق عليه وإن لم ينعم له جاز سومها يعني ما رأيت من البايع ميولا إلى البيع فلا بأس أن تزيد لما روى انس رضي الله عنه أن رجلا شكاً, شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشدة والجهد شكا إليه الجوع والحاجة الشديدة ما عنده شيء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بقي لك في بيتك ماذا عندك قال قدح وحلس شيء بسيط قال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها فاتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضها بيده الشريفة للبيع قال من يشتري؟ فقال رجل أشتريها يا رسول الله بدرهم الدرهم يساوي ربع ريال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد قال آخر أنا أشتريها بدرهمين فباعها النبي صلى الله عليه وسلم على من طلبها بدرهمين وجه الشاهد معنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضها فسامها الأول بدرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد يعني يزيد على هذه السوما ولو كان الزيادة على هذا السوم محرم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم فطلب النبي الزيادة فزاد آخر ولا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لك أن تزيد لأن هذا سوم على سوم أخيك لا هذا عرض عرض بيع بالحراج مثلا فزاد الرجل واقره النبي صلى الله عليه وسلم وباعها عليه بدرهمين هذا هو الشاهد من هذا الحديث والغرض من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم باع هذا الذي مع الرجل بدرهمين واعطاه درهم وقال اذهب واشتري به فاس واشترى بالدرهم الثاني طعاما لأهلك فذهب الرجل واشترى بالدرهم فأس وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عودا خشبة ونظمها في الفأس وقال اذهب لا أراك اسبوعا احتطب وبع أعطاه قوتا لأهله وقال اذهب واحتطب وبع فاحتطب في اليوم الأول وباء واحتطب في اليوم الثاني وهكذا ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أسبوع وقد اغتنا شبع وحصل نفقه واشترى ما يحتاجه من متاع بيته يؤخذ من هذا أنه ينبغي للمرء أن يحرص على العمل إذا كان يتمكن من ذلك ولا يعتمد على السؤال والتعرض للناس وإنما يعمل فأفضل ما أكل المسلم من عرق جبينه يتعب ويعرق جبينه ويأكل من كسب يده أفضل له من السؤال هذه حال الشاهد الثاني أن فاطمة بنت قيس لما اعتدت من مطلقها لكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه خطبها اثنان معاوية رضي الله عنه وابو الجهم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح أسامة ابن زيد رضي الله عنه، ولا تقبل الاثنين لا معاوية ولا تقبل أبا الجهل وعلل لها صلى الله عليه وسلم يعني نهاها عن التزوج بأحد الاثنين الذين خطباها وأشار عليها بغيرهما فقال أما معاوية فصلوا كل مال له وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه معاوية أصبح خليفة المسلمين بين يديه أموال بيت مال المسلمين كلها واغتنى رضي الله عنه والنبي عليه الصلاه والسلام قال معاويه سعلوا كل ما له ما عنده شيء ينفق عليه ابوه ابو سفيان وهو اخو ام حبيبه ام المؤمنين رضي الله عنها واما ابي الجهم فضراب للنساء وفي روايه لا يضع عصاه عن عاتقه لا يضع, عن عصاه لا يضع عصاه عن عاتقه يعني كثير الأسفار أو كثير الضرب للنساء فما أشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولا هذا لأنها استشارته من باب النصيحة فنصحها بأن لا تتزوج هذا ولا هذا وإنما تتزوج اسامه ابن زيد رضي الله عنهما وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه هو اسامه ابن زيد رضي الله عنه نعم. وان ظهرت منه اماره الرضا من غير تصريح به فقال القاضي لا تحرم المساونة لخبر فاطمة ويحتمل أن تحرم لعموم النهي وليس, وليس في خبر فاطمة أمارة على الرضا وإن ظهرت منه أمارة الرضا من غير تصريح فقال القاضي لا تحرم الزيادة لأنه ما صرح بأنه يريد البيع عليه والقول الآخر أنه الاحتمال الآخر أنه يحرم لأن ما دمت أنك رأيت صاحبك مالا الى الرغبة في البيع فلا تتعرض السلعة ما دام يطلب الزيادة ولك رغبة فزد اما اذا سكت واكتفى بهذه القيمة واراد البيع فلا تفسد البيعة على اخيك المسلم فصل فاما بيع العين فهو ان يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه باقل من الثمن حالا فلا يجوز لما روى سعيد عن عن غندر عن شعبة عن ابي اسحاق عن امراته العاليه بنت ايفع بن شرحبيل قالت دخلت على عائشه انا وامي ولدي زيد بن ارقم فقالت ام ولدي زيد إني بعت غلاما لي من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريته منه بستمائة درهم فقالت لها بئس, بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أبلغي زيد بن أرقم أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب ولا تقول ولا تقول مثل هذا الا توقيفا سمعته من النبي سمعته سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ولان ذلك ذريعة الى الربا لانه ادخل السلعة ليستبيح بيع الف بخمسمائة والذرائع معتبرة فصل فأما بيع العينه بيع العينه محرم والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وبين أنه يكثر في آخر الزمان التحيل إلى الرباء وصفته أن يبيع سلعة بثمن مؤجل كثير ثم يشتريها بثمن أقل حاضر تصورها معك الكتاب الكتاب أنت ما تستغني عنه هو كتابك فتبيعه بعشرة على شخص بثمن مؤجل ثم تشتري هذا الكتاب منه أنت بثمانية وتدفعها له هذا الكتاب دخل هكذا تحليل وإلا في الواقع والحقيقة أنك أعطيته ثمانية وأصبح في ذمته لك عشرة فهذا محرم وهذا بيع العينة